119. بِبَنِي ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت 110. 111. الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 112. فالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 113. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية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 فَجَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا 119. ونسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 ذا يروا العذاب الالم فلولا كانت قويه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما 118. وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 119. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس 117. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 118. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض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 117. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 118. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يرافقكم وامرت ان اكون من المؤمنين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 وَهُوَ وهو الغفور الرحيم 118. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 119. وما أنا عليكم بوكيل 110. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 111. بسم الله الرحمن الرحيم ألف 114. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 115. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 116. وأن استغفروا ربكم ثم إِلَيْهِ يُؤْمَتِعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل